وداتك قلبي ما يبني بك للحين يحبك مثل ما كنت أحبك o, ale صدق جراحا فيك. إي بيك للحين يا صوت الخليج صوت صوتك مثل ما كنت أحبك ولا صدك جراحة في miskin ما يدري w zahre na ma ybedri, miskin,